ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسناء والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا إلا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه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 أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين